إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصرة ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا ينصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما نزقنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا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 وهدوا ورحمة القوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمع له وأصِل لعلك ترحمون وذكر ربك في نفسك تضرعوا وقِفتو ودون الجهر ودون الجهر من القول بالغدود والآصال ولا تكم من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون.